شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثركم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وَالثَّيَابَ كَفَّتْهُمْ وَالرُّجَزَ فِيهِ جُرًّا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عسير عَلَّ الْكَافِرِينَ وَيُرْيَسِينِ ظَنِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَأَجْعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدُوا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا فُمَا يطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إنه فكر قال وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم انبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤث إن ذا إلا قول البشر سأصليه ساقف وأما أذرا كما ساقف لا تنبغي ولا تذره لو للبشر عليها في الساعه وَمَنْ جَعَلَ لِأَصْحَابِهِ مَارِئًا إِلَّا مَلَائِكَهْ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا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 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وَكُ نُكَذبُ بِييَوْ مِّين حتىََّ أَتَلَ الَقِيين فمَا تَ صَعُْم شَفَعَة الشَّافِرعين فمَا لَم عَن التذكَِةِ معَرِضين فَأَنهُم حُمرُ مُْتَافِرَ تَرَتْْ مِنْ قَصْوَرَ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 щегоkon wa wa